وُلُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آَمَنُوا بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قل آمن بالدار ومبائكته وكفره ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى